ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون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 قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عَنْهُ يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ 117. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون 118. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون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 إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا آذَاهُ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ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 112. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 113. قال أليس هذا بالحق 114. قالوا بلى وربنا 115. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 116. قد حتىتَّ إذَا جَاءَتْهُم السَّاعةُُ بَغْتَةَ قَاوا يَا حَصرَتَنَا عَ مَا فَغَقُناَ فِيهَا قالَاوا يَا حَصرَتَنَا عَ مَا فَررَتُنَ فِيهَا وَهُمْ يَحمِلونَ أَْزَرَهُمْ معَلَ غُهُورِهِم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنا 119. وإنه ليحزنك الذي يقولون 110. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 111. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا أتا أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 117. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون 118. وما من دابة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 وَتَنسَونَمَا تُشرِكُون وَل قَدْ أَبْسَ الن إِلَاءُمَ مِِّ قَبِلِكَ فَأَخَذنهُ بِالْبَسَِ وَبَرَّ إِلَ عََّهُم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 إِذَا فَِحُ بِمَا أُتُ أَخَضنَّهُم حتىََّ إذَا فَرِحُ بِمَا أُتُ أَخَذنَّهُم بَغْتَةَم فَإِذَهُم مُ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 قُل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك 112. إن أتبع إلا ما يوحى إلي 113. قل هل يستوي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 112. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 113. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجيمين قُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 117. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين 118. وعنده لَا الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر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 إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له وَهُوَ وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أَو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَوِي عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ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 117. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا 118. قل إن هدى الله هو الهدى 112. وأمرنا لِرَبِّ لرب العالمين 113. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 114. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم قوله الحق وَلَهُ الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وَلِين فَلََّا رَأَشَّم سَبَذِ وَتَ قَالَ هذاَا رَبّ هذا, هذا أَكْبَقْ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَ قَوْمِ إِ بَر أُ مَِّا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 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 رَأَى يَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا فِيهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قُتِدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 هُنَكَثِيرًا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَآذَٰكِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 فَاغْرَقْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلْنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ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 هُم آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي ضَلَالِتِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ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 112. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 113. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 وَكَذَلِكَ زَيَّْنَ لِكَثيرم مِنَ المُشِكينَ قَطْ لَ أَلادِهِم شُرَكَأُهُمْ لُرْضُهُم وَلِيَللبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُم وَلَ شَ اللهَّهُ مَا فَعَلُ فَذَرهُم وَمَا يَفْتَرون وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَظُّ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءُ بِذِمِّهِمْ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءُ بِذِمِّهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَن آمامُ حُرّمَة الظهورهَا وَأَامُ ل يَكُرونسَ اللَّهِ عليها افتراء عَلَيهَ فْتِرَ أََّ لَيْ سَجِزهِم بِمَا كانَوا يَفْتَررون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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهَانِ وَغَيْرُ مُتَشَابِهَيْنِ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 قُلْ هَذِهِ تَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمٌّ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 كلا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِهٖ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وَلَا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 117. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 118. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن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 وَتَفصيلَ لِكُلِّ شَيئ وَهُدَ وَرَحْمَتََّ عََّهُ بِلِقَِ رَبِِّم يُؤمِنُون وَذاَا كِتابَابٌ أَ زَلناهُ بََكُم فَتَّبِعُوه وَاتَّكُلَ عََّكُمْ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 عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ أَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا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 يَوْمَا يأت بعُْ آياتِ رَبّكَ لا يَم فَعونَفْسَن إمُهَا لَ تَكن آمَنَتْْ مِن قَدلُ أَْ كَسَبَت فيِي إمَانهَا خَيرَ قُل تَظِرُون إِ مُ